uh يا رفيقي اي درب تتبغي من بعد دربي يا صديقي اي حب صادق تشرى بحبي يا رفيقي اي درب تتبغي من بعد الدرب يا صديقي اي حب صادق تشرين بحبي كيف تنسى ذكريات كن مثواها بقلبي وتخلى امنيات دونها جنات ربي كيف تنسى ذكريات كن مثواها بقلبي وتخلى امنيات دنا جنات ربي دنا جنات ربي يا رفيق لا تلمني كف عن عذلي وعتبي يا رفيق لا تلمني كف عن عذلي وعتبي رحل الاحباب عني وجفاني كل صحبي رحل الاحباب عني وجفاني كل صحبي غرت الدنيا فؤادي وانثنى عزمي وصلبي وهي من في غرقا في بحر ذنبي غرت الدنيا فؤادي وانثنى عزمي وصلبي وهمنا في كل واد غرقا في بحر ذنبي غرقا في بحر ذنبي غرقا في بحر لا تقل قد ضاع عمري وطاب فجر المتاع وتوارى الناس مني وجفا كل الصحابي لا تقل عمري وانقضى فجر المتاع وتوارى الناس مني وان جفا كل الصحابي وقل الحمد لمن فيه عفوه حصن الثوابي وعلى الله اتكالي وإلى الله ما بي وقل الحمد لمن فيه عفوه حسن الثوابي وعلى الله اتكالي وإلى الله ما بِي وإلى الله ما بِي أرى أيت البعد مني واغتراري في شبابي أرى البعد مني واغتراري في شبابي وخطايا أرقتني وضياعي واغترابي وخطايا أرقتني وضياعي واغترابي كل حلم في حياتي عز عن رد الجوابي متعاً في سرابي كل حلم في حياتي عز عن رد الجوابي كلها راحت متعاً وسرابا في سرابي وسرابا في سرابي وسرابا في سرابي, وسراباً في سرابي اتينا واللي كفا ولنعاود من قريب ولنعاود من قريب ولنعد للنور صفا عهد ما بين الاريم عهد بين الاريم يا زين صابر منيب ويعيد الحب ينديه بالهدى قلب الحبيب يا سر الرحمن يهدي كل صابر منيب ويعيد الحب ينديه بالهدى قلب الحبيب يا قلب الحبيب